وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسغراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحا بحا وهم يلعبون فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أن لَوْ نُشَهَّاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين